فَسَقَطَ جَمْعُهُمْ لَكُمْ فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم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 سَمِ اللهَّهُ قَوولَّ نَ قالوا إ اللهَّه فَقِيرُوا وَنَحْنُ أأَغْنِيي سََكتُبُ مَا قالوا وَقَتْ لَهُم الأأَبِيَ أَ بِغَيْرِ حَّ وَنَقولُُ ذُوقُعََذابَ الحَرقُ ذَلِكَ بِمَا قَمَتْأَدكُم وَأَنَّ اللهَّه لَْسَ بِضَلَّ مِ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 وَم الحياةُ الدُّنْياَا إِلاا مَتَع الغرور لتُ بلََّ فيِي أَموالِكُم وأأَْفُسِكُمْ وَلا تَتسَعَُّ منِن الذي نَ أوتُكِتابَ مِن قبلَِكُمْ وَمنِنَ الذيينَ أَشَكُ أَذ كَذير وَإ تَصِْر وَتَتَّقُوفَ إِ ذَلِكَ مِن عزْمِ الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها